وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْلاَئِتَ الظَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أصدق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَطْحَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَادٌ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَاء ثم عرف كان ذلك في الكتاب مسكورا